وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ عَلَيْنَا إِلَّا أَن يَغْفِرَ لَكُمْ رَبِّي ۖ وَمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّي إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۗ وَيُذَكِّرُكُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا أَنَّهُم مَّوْفُقُونَ منكم ويغفر لكم والله رفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهانوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصرونا ائتك بعضهم اولياء بعض والذين حَتَّىٰ نَاجِيَهُ وَإِلَىٰ صَمّكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّحْرُ إِلَّا عَلَىٰ طَوْرٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 لَمْ نُخْفِرَتُ وَرْسٌ كَرِيم لَمْ نُخْفِرَتُ وَرْسٌ كَرِيم وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَبَشِّرْهُمْ إِنَّ مِنْكُمْ